وهو الذي يتواصل بالليل ويعله ما جرحت بالنهار ثم يبعثكم فيه ثم يبعثكم فيه ليقضى جل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 ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت ذو رسلنا وهم لا يفرطون ثم رد إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئلا نجائتنا من هذه لنكونا من الشاكرين قل الله ين وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَيَّ بَعْثٍ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ أو قيكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم أو يلبسكم شيع ويزيد بعضكم بسبع انظر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 حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الوالمين وما على الذين تَقُولُ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنَ الشَّيْءِ وَلَكِنْ ذِكْرًا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ